اكان ذلك فلاتنذر فان نذر فان كان نذر طاعه وجب عليك الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يرضي الله بل يطئ سواء كان هذا النذر مشروطا بشرف حصول نعمه او انتهاء نقم او كان نذر غم مطلقا قلت انتبا نذر الطاعه قد يكون مشروطا بحصول نعمه او او انتفاء نعمه وقد يكون مطلقا بلا شرط هذه ثلاث احوال اذا قال قائل لله علي نذر ان اصوم غدا هذا نذر طاعه ولا لا نذر مطلق ولا مقيد مطلق لا مطلق ما بالسبب يعني مطلق اللي ما بالسبب طيب. إذا قال إن تحك في الامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة يوم هذا مقيد في حصول نصلحة أو اللي بانتفاع نقمة في حصول نصلحة إذا قال إيشف الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا هذا نذر طاعة مقيد في انتفاع نقمة وهو المرض وعلى هذا نذر الطاع يجب الوفاء به ولكن نذر شهر رجب نسى هذه النادره لماذا قطعت شرابها هي بسبب مرض ابنها دعس فقالت ان شفاها الله لا اصل مني اتوقف نعم اتشفاها الله بار اذا اتشفاها الله عليه نذر لا شفاها الله شفاها الله طيب هذه امراه نذرها لماذا قطعت شهر رجب بالنذر ان قال لانني اعتقد ان تقصيص رجب بالصوم بداته قلنا لها هذا هذا نذر مكروه ولا ولا تجوز فؤذه لان تقصيص رجب في الصوم مكروه يعني يكره الانسان ان يخص شهر رجب بذاته من بين الشهور الثلاث اما اذا كان نذر الشهر رجب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه فإن عجدت فإن النذر الواجب يحدى به حدوى الواجب بأس الشرع وتطعم عن كل يوم النسكين وهنا سؤال مني لكم لو قال قائل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوق هذا السوب وعين يجب عليه يوفي به ولا لا <تصفيق> قال لله على نظر أن ألبس هذا السوب المعين يجب يوفي به ولا لا ما يجب يوفي به لأن نظر المباه حكم حكم اليمين فالآن إذا إن شاء لبس السوب ورع للشيء وإن شاء لم يلبس وقد عليه مفطر كفاره يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام شعبان الله اكبر الله اكبر من طريق الرساله والاستاذ محمد صلى الله عليه وسلم ما حكم ومتابعة المؤذنين واجبة كل سنة طيب وكيف هو شيء يقول أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة فأقول الله ولا, ولا قوة إلا بالله وكذلك حي على الفلاة وفي الثلاثة أخرى منهم في الفجر نثلا تقول مثل ما يقول ولو كان في امون حنيفه وركن المسجد يقول مثل ما يقول اذا قال حي على الصلاه ولو كنت في مسجد تقول لا حول ولا قوه الا بالله و فاجابه المؤذن سنه مؤكده جدا حتى لو كنت تقرا لانك تجيب المؤذن واذا كنت تصلي تجيب المؤذن ولا لا مثلا. نعم قال بعض اهل العلم انك تجيب المؤذن بامم اذا سنات المؤذن فقولوا مثل ما يقوله الثولوس وهو وهذيك الا انك لا تقول اذا قرحي على الصراط لو كنت حي على الصراط انت فضل الصراط ليش؟ احنا كده لانك لو بتحي على الصراط الكلام صار كلام ادمي ولكن طبعا لا يقال في على الصراط يقال لا حول ولا قوه الا بالله وهذيك ولكن الراجح ان المصلي لا يجب عليه لانه مشهور بالذكر الخاص في صلاته انما يقضيه اذا انتهى من صلاته هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لو سمحت شيخ دخول الناس بعد الاذان الثاني يوم الجمعه قال الاولياء بان يؤدوا التحيه واجلسوا او ينتظروا المؤذن حتى ينتهي ثم يصلي نعم اما على عمل العامه اذا دخل يوم الجمعه والمؤذن مؤذن الثاني تجد يقف والذي تبادر الى ذهن الغائي له انه يقف ولا يقول شيئا بدليل انه من يومه يقول لا اله الا الله يكبر ويصلي وهذا يدل على انه لم يتابع المؤذن لانه لو تبعه لقال الذكر المشروع بعد المتابعه واما اذا كان انسان يقي ليتابع المؤذن فان ظاهر الحديث العموم انك تتابع المؤذن لكن استحسن بعض اهل العلم ان لا تتابع المؤذن في هذه الحال بل تسرع في سنه المسفره وتصليها خفيفه وعلل ذلك لان اجتماع القبله واجب بلا ريب واما اجابه المؤذن فهي لا السنه ومن قال بحضورها فقوله فيه نظر فالصلاه نعم جزاك الله خير لدينا سؤال وله ايضا ما يتعلق به حول ما حصل من كثير من الناس في موضوع الاحتياط وفتح محلات تجاريه للاجانب باسم هذا السعودي يحصل على سجل تجاري وله اجره من هذا الانسان فيحب الاخوان محمد حمد. هذا اللقاء لقاء الحياء في لقاء حياء البنوك والربا <تصفيق> طيب ما دام ما دمنا قعدنا قاعدين ان الحيله على الشيء المحرم محرم والحيل على نظم الدولة التي يجب تنفيذها حرام ايضا لان الدوله لا حتى حق عليها حق اوجبه الله لا هي التي اوجبته علينا لانها تشرم مثله لكن الله اوجبه لنا لها علينا فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم والإنسان الفضل إذا قرأ الآية عرف أن هناك فرقا بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة ولي الأمر كيف ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فطاعة الله هي الأصل وطاعة الرسول أيضا مستقلة في رأسه من يطع الرسول فقد طاع الله لكن ولي الأمر وقال فيه واو الامر ولم يقل واطيعوا قل الامر لان طاعه ولي الامر تبع لطاعه الله ورسوله ولهذا لو امر ولي الامر بمعصيه الله ما قبلناه ولا اطاعناه انما الطاعه في المعروف فاذا نظمت الدوله نظاما وهذا النظام لا لا يشتمل على معصيه وانه يجب علينا ان ننفذه ولا يحل لنا ان نتحيل لاطال في اي شيء قد يقول بعض الناس لا يجب علينا طاعه الامر طاعه الدوله الا فيما كان طاعه لله قبل ان تامر به اما اذا امرت في شيء مباح فنحن نقول خيار وجوابنا على هذا ان نقول لو كان الامر كما قلت لم يكن للامر بطاعته ولا في الامور فائده اطلاقا بل ما امر به في الحكومه فله ثلاث حالات من سببه اما ان يكون مما امر الله به او مما نهى الله عنه هاتان حالتان او مما اباح الله ان كان امرت به الدوله مما امر الله به صارت امرها توكيدا لامر الله وان كان مما نهى الله عنه فإنها قطاع وان كان مما لم يرد فيه امر ولا نهي فإنها قطاع لا لامرها ولكن ها ولكن لامر الله قطاعته فاذا كان هذا الرجل يريد ان تحيى على الدوله ويفتح ويفتحد دكانا باسمه ولا سنه فإن هذا الحرام لا يحل له ولا لمن باشر العمل في هذا الدكان أيضا الحمد الحمد الحمد عيضا فيه سؤال حول العمال يستخدمون عمالا ويتركونهم يشتغلون ويدفعون جزءا من المبلغ الذي يحصلون عليه أو هو يأخذ المقاولات المتر مثلا ب 10 ريال فيعطي العمال مثلا ب 5 ريال وهو ياخذ الباقي مقابل جوله فاهلته ونقلهم والذهاب والاجي <تصفيق> <تصفيق> الذي ارى في الرمال ان يتبع فيه ما نسبه الدوره من الشروط ولا يجوز لاحد ان يخالف هذه الشروط لانه نثله عين مستقيم للعمال قدل قدم خطيا للدوله بان يمشي على هذا النظام الذي جعلته له الاستقامه المبني عليه واذا كان هكذا فانه لا يحل له ان يخالف ما يقضيه هذا النظام الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالى وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فما دمت التذمت للدولة بأن استجام هذه العاملة على هذه الحروط فإنه لا يجوز لك مخالفتها إلا بإذن خاص ممن له الإذن وإذا أذن لك فلننظر مرة أخرى هل هذه المعاملة مما يجده الشرع أو لا وأذكر الآن بعض الوجوه التي يحلها السرع إذا قلت اشتغل عندي بالأجرى كل سرع بأجرى معين ولك على كل مثل تقضيه ريالا ريالي أو ريالان أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به فيبقى بالإجراء الشهرية ويسجع على الإمتاد بأن يجعل له على المتر كذا وكذا من العوض لأن هذا معلوح وهو نظير ما ذكره الفقه رحمه الله أنه يجوذ للإنسان أن يستأجر شخصا يخرج له ما من البئر ويقول كل, كل أو كل دلو بتمرة فهذا أيضا إذا قال كل شيء كل متر تقريف اليوم فلك عليه درهم أو درهمان هذا لا بأسرح ثانيا إذا اتفق معه على ان يتولى المستقدم ان يتولى مباشره العقود والالتزامات ويكون العامل عاملا مجردا فقط فعلى فعلى من استقدمه استلام الاجره والمفاهمه مع المقاولين والعامل يعمل فقط وقال له ان العمل بيني وبينك نسبه او افلاك او ارباع حتى انا اتفقان عليك هذا ايضا لا بسبه وقلنا اتفق العلماء على مجال المشاركه كذلك اذا كان هو يستقبل من الناس المثل بكذا ب10 ويعطيه هذا العامل المثل بخمسه فهل هذا عادل لأن هذا العامل قبل هذه المعاملة في رضا منه وهو اتفق مع المقاول له على سعر معين وهو المسؤول الأول عن إنجاز هذه العملية وأما أن يقول اذهب وعمل ولي عليك كل شهر كذا وكذا من اتراه وهو بجرم شاء فهذا لا يدفع وقد جاء الشرع بتحريم نظيره قادر رغم الحديد كان الناس يواجرون على عاتق نبي صلى الله عليه وسلم على المبيانات واقبال الجداول واشياء من الزرق فياهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويرك هذا, هذا فلذلك هجر عنه فهذا العامل اللي تقول له اعمل واكتف ولعليك كل شهر 300 ريال والباقي لك هذا حرام لانه ربما يغطي الشهر 3000 ريال وربما لا يغطي شيئا ابدا فتكون انت غانم على كل حال وهذا الرجل تحت الخساره والرش نعم فادك الله اعدت بعض الشركات والمؤسسات لنشر بعض الاعلانات والدعايه للراغبين في السفر الى الخارج للمتعه وقضاء بعض الاوقات ويشار الى بعض الاشياء الهابطه التي ستؤمن لهذا المسافر إلى تلك البلاد وبأسعار مخفضة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يسافرون من أجل هذه الدعاية و... نصيحتي أنا لكل هؤلاء الذين يغطرون بهذه الدعايات ولغيرهم أن لا يسافروا إلى بلاد يكثر في الفسد والمجوم والكفر إلا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عندنا الانسان دين يحميه عن الشهوات ويملك نفسه ولا يقول انه سيحاول الا ينزلق في هذه المزالق ما انني وان كان هذا الشرط قد يتحقق في ظني فاني اخشى ان لا يتحقق ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من سمع بالدجال ان ينع عنه واقرا ان غفل قد ياتي وهو يظن يحتسب انه مؤمن فيتبع بما يجعل من الشبهات الشيء الثاني ان يكون عنده علم عن بشريعه الله يدفع به الشبهات لانه كفار والعياذ بالله ياتون بشبهات للانسان يشككونه في دينه فاذا لم يكن عنده علم يردوا بهذه الشبهات فانه وبما يقود الى الشك والكفر والعياذ بالله الشرط الثالث ان يكون هناك حاجه للسفر غير المساء حاجه ملحه كمرض او تحصيل الدروس لا يوجد في زي المملكه تخصصات لها فاذا تمت هذه الشروط انا حرج في السفر الى مثل هذه البرجان والا فان السفر فيما ارى حرام ولا يجوز بما فيه من اضاعه الوقت واهلاك المال والخطر العظيم على دين الانسان وخلقه ولا فيما اذا كان معه اهل نعم سؤال شبويه ممنوع اكتب اكتب اسئله اسئله سؤال وانا الموضوع وراها كتير نعم هذا سؤال <تصفح> على سفر الخادمات لمكه او المدينه او اي مكان هل يعتبر الرجل محرم لهذه المراه نعم اذا سفر الرجل محرما لها اذا تزوجها بعقد صحيح فاذا تزوجها بعقد شرعي صار محرم لها اما اذا لم يكن هكذا فانه لا يعتبر محرما وكيف يكون محرما وليس بينهما وبينها اي صله من المحرمين الله ولهذا تعتبر هذه مساله من اخطر المسائل استقام الخادمات الله او الخادم فيه خطا اما استقام الخادمات فيه خطر على الرجال واما استقام الخدم الذكور ففيه خطر عن النساء وما أكثر ما نسأل عن مشاكل حدثت في هذه الأشياء والغريب أن بعض النساء يلح على زوجه أن يأتي بخادمة فإذا جاءت الخادمة ورأت من زوجها ميلا إليها صارت عدوة إلها وحاولت أن تخلص منها ولكن تعجبت وهذا شيء مشاهد يعني قصدي شيء واقع ومسارعه كثيرا تلح المرأة على زوجها ياتي بالخادم ثم تاتي الخادم فيهتم بها وليا بالاهتمام ثم تتبين ان الم... الزوجة في مشكلة عظيمة فالحذر الحذر الا بالضروره القصوى واذا اضطر الانسان الى ان يكفل شيخ الخادم مسلمه وكذلك الحذر. اللفات تكون القادمه مسلمه وكذلك القادم وتقن المراه معها محرم اما زوجها او احد من اقاربها من حال احسن نعم ف بماذا تنصحون الذين ابتلوا ببيع الأشرطة أشرطة الأغاني والفديو وعالات اللهو والدخان وما يتعلق بهذه الأمور ممن يجمعون منها أموالا ويتصدقون ويزكون ويأكلون ويطعمون أهلهم نصيحة لهم ما سبق أن دفرتوا أن هذه الأموال المكتذبة بطريق محرم لا تحل للانسان وهي فائده ويجب عليه ان يتخلى منها لله عز وجل واذا ترك ان شاء الله عوضه الله خيرا منه ولكن للانسان ان iaخذ راس ماله الاصلي وان يتصدق بالذبح تخلسا منه ويسو اقول يفعل هذا المحرم ثم يحاول التخلص منه لكن اقول اذا من الله عليه التوبه فرسما له وهم ما اكتسبه بطريق محرم فانه يتصدق به او يذيب به نسجا او ما اشبه ذلك مما يقرب الى الله عز وجل لكن تخلصا منه لا تقربا به لانك لو اراد التقرب به ما برئت ذمتك منه ولا قبل منه نعم ا هذا في هذه الاونه ظهرت حاله بين الناس يجتمع خمسه او سته او اكثر وكل واحد منهم يدفع جزء من ماله يعني مثلا ربع الراتب ونصف الراتب فتجمع في هذا الشهر وتعطى لشخص وفي المره الثانيه تعطى للثاني والثالث والرابع وهكذا وقصدهم يقول انه اذا حصل على مبلغ من المال ينتفع به ويساعده ويصرف له شيئا ينتفع به لفتره اقصرا اظن ان الصوره واضحه فيها يكون مثل مجموعه لهم مرتب مرتبه شهريه ويتفقون على ان يجعلوا مبلغ من المال على كل واحد ويعطى هذا الشهر لزيد وفي الشهر الثاني لعمرو وفي الثالث لبكر وهكذا على انه قرضه فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لانهم جابوا التساعد على الصيد والانسان ما له غير يغير حتى لو ما الذي استفاد من قبل واخذ هذه الدراهم كانها ستبقى في تركته فهو كما لو أقرصت إنسانا ليس بينك وبينه وصله وهذا أمر لا يشتده على أحد فإذا اتفق هؤلاء على مز هذه الطريقة كانت لها خير للجميع ولا حرج فيها أحسن أحد الإخوة يسأل ويقول كان يسافر إلى بعض البلاد فيهتم من زيارة بعض الآثار وغيرها فتغوته كثير من الصلوات وحاول أن يقضي بعضا من هذه الصلوات وبعضها لم يقضيه فيسال ماذا؟ اظن ان ما ذكرناه اولا يفهم منه اجواب على هذا السؤال وهو ان كل انسان ترك الصلاه بدون عذر حتى خرج وقتها فان فرضه ان يتوب الى الله عز وجل فقط ولا يلزم ولازمه قضاء ما مضى منه. احسن سؤال لعل هو ايضا لاخنا الاخوات اللي يحضرنا الان تسأل عن تعطر المراه وتزينها وخروجها من بيتها الى مدرستها مباشره هل لها ان تفعل هذا الفعل وما هي الزينه التي تحرم على المراه عند النساء يعني الزينه التي لا يجوز ابدا اهل النساء نعم خروج امراه متطيبه الى السوق محرم بما في ذلك من فتنه أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تذهر ريحة, ريحة عنده وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة تنزل إلى المدرسة فهذا لا بأس به لأنه ليس في هذا محنور فهي في سيارتها كأنها في بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته امرأته ومن لهم علاج عليها ان تركب وحدها مع السائق كان هذه خلوه اما اذا كانت تمر في السوق الذي فيه الرجال فانه لا حل لها ان ان تتضيق وبهذه المناسبه اود ان اذكر النساء بان بعضهن في ايام رمضان ياتي بالطيب معهن ويعطي النساء تعطيه النساء يتبخر نبي فتقرب النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور متطيبات بالبخور وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اي امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا ثلاثه العشاء احد الاخوه يسال عن اما بالنسبه للزينه التي تظهرها للنساء فان كل ما عكيد بين النساء من الزينه المباحه فهي حلال وعما الذي لا تحل فما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشره او كان ضيقا يبين مفاتن المراه فان ذلك لا يجوز بدخوله في قول النبي عليه الصلاه والسلام اثنان من اهل النار لجمعرهما بعد ولا ترى منهم ولا ترى نساء كافيات عاريات مائلات ميلا لا عند الجنه ورا جديها نعم لا ما اسمح لله نعم امم صاحب اكتمال للزواج تراح الاثنين الرجال او المرحله تنزل من اختيارك من مدرك هذا صحيح لكن المهم لا تعلق مدرك من البداجه نعم طيب هل هذه ملاحظه جيده يقولنا المدارس ما تخل من وجود رجال حول الباب وكثر وما نذلك ان تتدخل بهذا لان لا. اظن الصراخ ما بده للمنع لا طيب اذا معناه لا تتبخر ولا تتغير خجل البخول اذا رجعت الى بيتك احسن احد الاخوه يقول انه السبع من احد ائمه المساجد يقول لا تجلس الصلاه في تنيله العلاجيه فيقول هل هذا الكلام صحيح لا هذا ليس صحيح لان عورت الرجل ما بين الرقبه وركبتيه في الصلاه فصدره وظهره وكتفه ليس به با و قد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه صلى ووضع رداءه على المسجد وصلى باذن وانكر عليه بعض الناس لمفاه لمفاه هذا قال فالفه ليراه احمق مثل وهذا تنيد على ان مثل هذا جاء لكن الافضل ان يستر من كبيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن غيره لا يصلين ان احدكم في التوب الواحد ليس على عاطقه من شيء هذا افضل واما ان هافه الحصرات فليس شيء وشيء يعني يكفي الشيء لسيء. نعم العلماء قالوا ان كلمه شيء نفر في سياق النفي فتعم الشيء ولو يسير نعم رجل تزوج امراه وانجبت منه اربعه اطفال كل منهم فيه تشويه فيه تشويه فنصحه الاطباء بالطلاقها لانها من اقربائه وقال ان هذا من عامل الوراثه فما هو رايكم بهذا الذي ارى في هذا انه قد يكون من عامل الوراثه في التشوهات الفنقيه وقد تكون من غير وراثه لاننا نقول من الذي اا من الذي اوجد حاله التشوه في اول انسان وجد فينا اليس هو الله نعم اذا يمكن ان تحدث هذه التشوهات بدون وراثه والاطباء يقولون مثل هذه الاقوال بناء على ما يعرفونه من قواعد الطب عندهم وربما يكون بعضهم لا يفهم ما جاء به الشر في مثال الامور فهذه التشوهات قد تكون انورات وقد تكون عقوبه يعاقب بها الانسان وقد تكون لاسباب مرضيه في نفس المراه المهم انه لا يعني أن تكون وراثه وقد سمعت ان بعض الناس يحذر من تدوج الانسان بقريبه الملك وهذا خطا فان هذا لم يرد في الشرع ما نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتزوج انسان بامراه طيبه هي بهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه تزوج بفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي بنت ابن عم وليس في هذا شيء ابدا وكم من ناس يتزوجوا باقارب لهم وعاشوا عيشه حميده وجاءهم اولاد قد أحسن الله خلقتهم وليس فيهم أي تشويق امرأة تسأل عن السفر مع الزوج إلى الخارج هل هو جائز علما بأنها تخشف وجهها في تلك البلاد السفر مع زوجها إلى الخارج مع ملاحظة الشروط التي ذكرناها من قبل لا بأس به وقال فلقد يكون لارشه اولى لها ولزوجها اذا كان زوجها ممن تم في الشروط السابقه التي اشرنا اليها وان كشفها وجهها في البلاد الاخرى فلا يمكن لان دي الله تعالى واحد في اي ب... في اي مكان من الارض وفي اي زمان من الوقت ولكن من الممكن ان ترعى نقابا على وجهها فتفتح لاعينيها وتجعل على على هذه النقاب شيئا خفيفا حتى لا يلفت النظر وقد سمعت ان بعض الشباب الطيب الذين سافروا الى الخارج واشتغلوا مثل هذه الاعمال انهم يمنعون بالسلام ولا احد يعترض العمل لكن لو فرض ان المراه خرجت محجبه لحاجتها ورعه ايديه من ناس فعلا بحيث لو لم تكشف وجه هذا ادوها فهذه تكون ضروره تتقدر بقدرها وحين اذا نقول لا تخرجي من البيت الا للضروره ما دام خروجك من البيت تستلزم ان تكشفي الوجه الا مريتي فلا تخرجي من البيت الا للضروره نعم احد الاخوه يقول بعض الاشخاص الذين اسلموا في بلاد الغرب تواجههم مشكله وهي انهم لا يستطيعون ان يؤدوا بعض الصلوات كالظهر والعصر والمغرب وذلك لوجودهم داخل الكليه ويخافون ان يرو وهم يصلون فيؤذوا او يطردوا من الكليه ولا يستطيعون ان يؤدوها في السر لان معهم في السكن بعض زملائهم ويخافون ان يخبروا عنه وقد ارسلوا برساله لهذا الرجل يطلبون منه الحصول على الاجابه انا ارجو ان تحضر لي جواب السؤال الذي تكون الاجابه عليه تحريريا جزاك الله حيا انتبهوا امم جزاك الله خيرا احد الاخوه يسال عن حكم قطع النسب بدون عذر وما هي الأعذار التي تبيح ذلك نعم قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمهم الله بأنهم حرام لما في ذلك أن المضاد جاء لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمتهم ولما في ذلك من أسباب الظل للمسلمين فإن المسلمين كلما كفروا كان ذلك عزة لهم ورفعا فيهم ولهذا امكن الله عز وجل امكن على بني اسرائيل حيث جعله كثرا فقال تعالى وجعلناكم اكثر نسيره وذكر شعيب قومه بذلك فقال اذكر اذ كنتم قليلا فكثرتم والواقع شاهد لهذا فان الامه الكثيره تكتغني عن غيرها ويكون لها ويقول لها أوله وهيبه امام أعدائه فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في قطع النفس قطعاً نهائياً اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت ففي هذه الحالة تكون ضرورة ولا حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها بعض الأسئلة تدور حول ما حصل في الآونة الأخيرة من تساهل بعض الناس بكشف الوجه عند المرحل فيريد توجيه منكم لهؤلاء الناس هذا التساهل الذي حصل نتيجة انفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا فثار الثقافه والعلم حيث تبين الناس اقوال اهل العلم واعمال بعض المقلدين لهؤلاء العلماء ولا ريب ان المساله ذات خلاف بين العلماء هل يجب على المراه ان تكشف وان تستر وجهها وكفيها اولى ولكن من نظر في الادله وعرف ان الله تعالى ارسل الرسل بالحق والميزان فبين له ان ستر الوجه واجب ولا بد واني اقر ببساطه يجوب قبع النظر عن سياق الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ببساطه ماضى نفسي لرجل يقول يجب على المرء ان تغطي قدميه ويحل لها ان تكشف وجهها ذلك الوجه الجميل بالعين والخد والشفتين والانف نعم الذي قد يقال انه كليله البدر كالقمر ليله البدر يقول هذه المراه يجب عليها ان تستر قدمها ويجوز لها ان تكشف وجهها بالعكس هل يمكن ان ينفذ احد مثل هذا القول لهذه الشريعه الكامله فتحرم على المراه ان تختم تخرج ابهام رجلي وتبيح للمراه ان تخرج هذا الوجه الجميل وربما يمسح في الوجه ايضا ويحمر وتسود العين ما يقتصر على مجرد الوجه الذي الطبيعي من يقول هذا هل يمكن الانساء يقول انه يحرم على المراه ان تخرج شعره من راسها شعر واحد ويجوز ان تخرج الوجه المشتمل على شعر الحاجبين والاهداب ايهما افتى فتنا اسالكم بالله ايهما افتى فتنا الله اكبر اعتقد ما واحد منكم من الحاضرين كلكم يشك في ان كشف الوجه طعن في ولا ريب ايضا عند كل انسان يعرف ما يتعلق بالنساء ان راقب الرجل في الوجه اذا جاءت تتالتقطهم راه فقل للمراه خاطبه من فضلك انظري الى اطابع رجليها والى اركوبها والى نعم كعبها هو زي ولا شيء ولا تكون تنظر الى وجهها نعم ما في شك تقول انظر الوجه الوجه اذا كان جميلا يمكن ستراضي عن كثير من الاشياء واذا كان قبيحا مهما كانت قدماها وكفاها ما تقبل فايهما اسجد بالفتنه الوجه ثم اسالوا اولئك القوم الذين فترت تحب فليه بلادهم لكسب الوجه هل اقتصروا على كسب الوجه ها لا ابدا كوشي الوجه والرا والرقبه والنحر والصدر والذراعين والجميع لا ما وديت بهذا المهم ان كل با اشياء كثيره كل على سبيل ان الوجه لا تباع ولا ولهذا انا اعتقد ان كل مؤمن بالله يريد الخلاص لاهله ويريد الخلاص لامته ويريد البعد عن الحشاش اعتقد انه لا يمكن ان يقول بجواز كشف الوجه في مثل عقدنا هذا لا سيما والادله الواقعيه تشهد بان الحكمه منع كشف الوجه وماذا بعض النساء هنا كنا يغطين وجوههن اعبدان لا يفوت من شيء من الحياه نعم سؤال يهم الاخوه الشباب خاصه يقول يسمعون هناك دعايات يقول ان العلم الحقيقي السلفي هو التمسك فقط وكان في هذا من التنفير عن تلقي العلم في المدارس وغيره ما في وقد كثر الدعاء على حد قول هذا الرجل فما رايكم وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب نعم رأيي أن العلم مراد لذلك ففي أي مكان تجد العلم فاذهب إليه كما أن الواقع الذي تمثته أن العلم الذي يدرك في المساجد أضرق بكثير من العلم الذي يدرك في المدان هذا شيء جربته وشهد به غيره والحكمة في هذا والله أعلم أنه ان العلم الذي يتلقى في المساجد اقرب الى الاصلاح فان الانسان ناجي الى المسجد الا يريد العلم لذاته اما الذي يطلب في المدارس فقد تكون النيه مدكوله ولهذا لا تجد على كثير من الذين يتلقون العلم في المدارس لا تجد على كثير منهم ولا اقول على اكثرهم على كثير منهم شيماء طالب العلم والذي ارى وبناء على الواقع الذي فرض نفسه ان لا يجعل الانسان طلب العلم في المدارس يدرس في هذا وفي هذا لانه كما تشاهدون لا يتمكن الانسان من الوصول الى منفعه الخلق ومصلحتهم الا بهذه البطاقات التي هي شهاده تقدير للانسان لو يأتي ينسان عنده علم كثير لم يتمكن من الوصول إلى أن يجرس في جامعة إلا بشهادة تؤهله لذلك حسب النظام فإذا طارت العلم في هذه المدارس لأجل أن تنال هذه الشهادة لتتوصل بها إلى نفس الخلق كان ذلك مية طيبة ولست به محطور فأنا أرطي هذه الشباب أن يتلقوا العلم من هذا ومن هذا حتى يصلوا إلى ما فيه الخير والتعادة لهم وللأمة جميعا باقي الزهلة ومرتبط لا والله أكثر من واحد بس يعني لو إجابة سريعة على السؤال أو السؤالين طيب. أحد الإخوة يقول يريد طبع كتاب الخطوط العريضة الذي ألف محب الدين محمد الله وفيه عبارة تقول الفقه عند أهل السنة والشيعة لا يرجع إلى عصول مسلمة فماذا يفعل هل يطبعه أو يلغي هذه الكلمة أو ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يطبع كتابا فإنه يطبعه على ما ألفه وصحبه ولا يغير فيه شيئا والأولى لهذا الأخذ الذي يريد أن يطبع هذا الكتاب أو غيره بل الواجب حسب النظام انني اعرضه على المسؤولين في الدوله الذين يعطون رخصه في طباعه الكتاب واذا رخصه في اي طابع اي كتاب وكان مقتنعا بفائدته صارت المسؤوليه ان كانت مسؤوليه الذين اعطوه الرخصه سؤال ايضا لان كثير من الناس وقعوا فيه وهو تعريق الايات في براوي نعم هذه تضعت منها مني خطبه في بيان هذا الامر وكذلك صدرت فتوى من دار الافتى في مثل ذلك وذلك لان هذه الايات التي توضع على الجدران لا يخلو واضعها من احتمالات تقول هل تعبد لله في هذا الوضع او لا ان قال تعبد لله بذلك قلنا هذه بدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وسلف الأمة لم يتعبدوا بمثل هذا إن قال أريد أن أتذكر في هذه الآيات وأن تفع بها قلنا ليس هذا موضع ثلاثة وكم من الأناس ألقوا في مجالسهم مثل هذه الآيات ومع ذلك يعطون الله تحت هذه الآيات بالقول أو بالفعل فلم تفعهم شيئا إن قال أريد أن أتبرك بها قلنا ليس هذا ما يعتبر في القران اتبرك بالقران بالعمل به في تصديق اخباره وامتثال اوامر وسنن ونواهيه او بالتبرك به على حسب ما جاء في السنه ان قال ان اريد ان اعتصم به فولد من الاوراق اكتبه على كرسي في هذا المكان حتى لا يقربه الشيطان قلنا هذا غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في آيه الكرسي من قرأها في ليله لني دراجه من الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى الصبح واذا نظرنا الى هذه اللحظات للسوره وجدنا انه قد يحصل حولها انتهاء لما لما يحصل حولها من قران اما تعليق الحكم وتعليق بعض الاحاديث في فقرات المجلس وما اشبهها او ما يكتب في صله الطعام سمي الله عند الأكل وماش بذلك هذا لبذل لأنه عبارة عن تذكير وهو ناغر في لا شكل أثابكم الله السؤال من أحد الإقوة يقول إنه مصاب بفتنة النظر إلى النساء وما يتعلق بهذا مع أنه محاطر على الصلوات ومستقيم إلى آخرة فنصيح منكم جزاكم الله الخير لإخوانه أيضا في هذا لا أعلم نصيحة ابلا انصحه الله عز وجل عباده حيث يقول عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ارىهم ان الله قبينا بما سمعوا وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يظهرن زينتهن الا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على ظهورهم الا ذروه ولو دين ذنتهن إلا لبؤلتهن أو أبائهن إلى أن قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تشلقين فنقه حديد هذا الأخ أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما مر منه والإقلاع عنه وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل لأن شروط التوبة خمسة وهي الاخلاص لله عز وجل بان يكون الحامن للذنب باراده باراده وجه الله عز وجل الذي يرى ويسمع والثانيه الندم على ما مضى والثالث الاقلاع عنه بالحال والرابع ان يعزم على ان لا يعود والخامس ان تكون التوبه في الوقت الذي تقبل فيه التوبه فان لم يتب الا اذا عاين الموت كان توبته لا تقبل لقول الله تعالى ولا تسبوا الكاube للذين امنوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني اتوب الان وكذلك لا تقبل التوبة بعد ان تغرب الشمس من مغربها لانه انقطع باب التوبة ونسال الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى فاحنا مستقيم واعتبروا